ذَلِكَ بِأَنهُ م شَقُ اللهَّهَا وَرَسُول وَمَْ يُشَ قَِّهَا فَإِن اللهَّهَا شَديد مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَمَا لهَّ على رَسُولِهِ مِنهُم فَمَا أَو جَفْتُمُ عَلَيْهِ مِ خَيلِمُ وَلارِكَابِ وَلَِ اللهَّه يُسَلّطُسُلَ وَِ اللهَّه يُسَلِّطُُسُ لَهُ على مَيشَ واللَّهُ على كُلِّ شَيئ قَدد ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم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 يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وَذِينَتَبَووأُدََّ وَالْإمََمِم قَبَلِهِمُ يحبّونَ م مننْهَاجرَرَ إلَيْهِمُ وَلَا يَجونَ فِي صُدُودِهِمُ حاجَه وَلَا يَجدونَ فِي الصُدُودِهِمُ حاجَةَم مَِّا أُوتُ وَيثِرونَ عَى أَنفُسِهِمُ وَلَو كانَانَ بِهِمُ خصَصه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون